119. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب مِنْ وحفظا من كل شيطان مارد 111. لا يسمعون إلى مِنْ الأعلى 112. ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويصغرون وإذا ذكروا لا يذكرون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 114. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 115. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 114. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 115. فأغويناكم إنا كنا غاوين 116. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون 117. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا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 فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ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 ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين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 سلام على نوح في العالمين 114. إنا كذلك نجزي المحسنين 115. إنه من عبادنا المؤمنين ثم أورقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم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 117. ربها بلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك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 إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارتنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهاروس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 119. وكذلك نجزي المحسنين 110. إنهما من عبادنا المؤمنين 111. وإن إلياس لمن المرسلين 112. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين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 كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوقا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإننا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 فآمنوا فما تعمّنهم إلى حين فاستفّهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إلى ثوّهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 119. إنهم لمحضرون 110. سبحان الله عما يصفون 111. إلا عباد الله المخلصين 112. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم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 112. وأبصرهم فسوف يبصرون 113. أفبعذابنا يستعجلون 114. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 115. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون